الوحدة الخامسة واحد ترجم التعريف الآتي إلى التركية في دفترك المقادير بيض عدد أربعة كوبان ونصف دقيق كوب ونصف سكر كوب حليب نصف كوب زيت كيس باكن باودر فانيلا طريقة العمل يخفق البيض جيدا يضاف السكر الى البيض ويذوب السكر مع البيض يضاف الزيت الى الخليط ويخفق معه يخلط الدقيق والباكنباودر والفانيلا في وعاء ويضاف الى الخليط تدريجيا ثم يضاف الحليب معه تدريجيا يضع الخليط في فرن لمدة 40 دقيقة يقدم مع الشاي او العصير بالصحة والعافية